صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل القراءه في هذه الرسالة رسالة ابن أبي زيد أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى نعم يقول رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وان الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبه عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى مشيئته ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره اخرجه منها بايمانه فادخله بها فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع, من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار, فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كثر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبق أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير وأن الإيمان قال المسلم رحمه الله تعالى الباعث, الباعث الرسل لإقامة الحجة عليهم شرع المصنف رحمه الله في بيان أصل عظيم من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل فإن الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وأساس من أسس الدين كما قال الرب تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان بحيث نعتقد أن الله عز وجل بعثهم بالحق والهدى مبشرين ومنذرين دعاة إلى توحيده ومحذرين من الإشراك به دعاة إلى رضاه ونيل جنته ومحذرين من سخطه ودخول ناره وأنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه وأرشدوهم إليه ولا شرا إلا حذروهم منه ونهوهم عنه وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين ونؤمن أن الله عز وجل بعثهم لإقامة الحجه على العباد لاقامه الحجه وإبانة السبيل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فقاموا بالبلاغ بلغوا دين الله عز وجل وأقاموا حجه الله سبحانه وتعالى على عباده قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله عز وجل بعث الرسل لإقامة الحجة على العباد وذلك ببيان الدين وإضاحة ودعوة الناس إلى توحيده وتحذيرهم من الإشراك به فقام الرسل بذلك أتم القيام وبلغوا البلاغ المبين قال الباعث الرسل إليهم أي الذي بعث الرسل إليهم إليهم الى إلى العباد وإلى الناس ليبلغوهم دين الله تبارك وتعالى ومعنى الباعث أي المرسل لإقامة الحجة عليهم ولا يزال الأمر يرسل رسولا تلو الرسول حتى ختمت الرسالات برسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كما قال المصنف رحمه الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين قال عز وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج بعده دجالون كذابون كلهم أو ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي فالرسالات ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة النذاره من الإنذار الذي هو التحذير من الأمور التي تصفط الله عز وجل وتغضبه وأعظم ذلك خطرا وأشده ضررا الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهو أمر تضافرت الأنبياء على التحذير منه والنهي عنه وبيان خطورته فما من نبي بعثه الله إلا بشر الناس بالتوحيد وثماره وآثاره وحذرهم من الشرك وعواقبه وأخطاره ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فليس هناك بعده رسالة وليس هناك بعده نبوة ختمت الرسالات ببعثته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده عليه الصلاة والسلام وحيه محفوظا بحفظ الله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وبقي بعده ورثته من حملة دينه والدعات إلى هدية. وأنصار سنته كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وقال عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر قال فجعله آخر المرسلين أي أنه, أنه لا, لا رسول بعده ولا نبي صلوات الله والسلام عليه بشيرا ونذيرا أي وجعله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بشيرا ونذيرا أي على نهج الرسل رسلا مبشرين ومنذرين بشيرا بالتوحيد والحق والهدى بشيرا برضا الله سبحانه وتعالى وما يحبه جل وعلا نذيرا من الشرك ومن كل أمر يسخط الله ونذيرا من النار وما يقرب إليها من الأعمال وداعيا إلى الله بإذنه داعيا إلى إلى الله أي إلى توحيده والقيام بعبادته وامتثال طاعته سبحانه وتعالى داعيا إلى الله بإذنه لأنه مرسل من رب العالمين الله جل وعلا هو الذي أرسله وهو الذي بعثه وهو صلاه صلوات الله والسلام عليه مبلغ عن الله ان على الرسول الا البلاغ وما على الرسول الا البلاغ وداعيا الى الله بإذنه قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وسراجا منيرا السراج هو المصباح الذي يضاء به المكان وتنقشع به الظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم الاستراج لان الله سبحانه وتعالى جعله ضياء للناس ونور للناس يعرفون من خلال دعوته وهديه الحق القويم والصراط المستقيم قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالوحي الذي جاء به نور وهو عليه الصلاة والسلام نور جعله الله سبحانه وتعالى نورا لأنه ينير للناس طريقهم ويضيء لهم سبيلهم ولا يعرفون الضياء والنور الا من خلال هديه وسنته عليه الصلاه والسلام والنور هنا معنوي وليس حسيا معنوي وليس حسيا خلافا لما يدعيه بعض الغلات عائشه رضي الله عنها تقول افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأخذت أبحث عنه فوقعت يدي على ظهر قدمه وهو ساجد في المسجد يقول لا أحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك لو كان نورا حسيا لم تذهب وتتلمس بيدها حتى وقعت يدها على ظهر قدمه وهو ساجد لو كان نورا أضاء المكان وأصبح المكان ليس به الظلمة الحسية المشاهدة فالضياء هنا ضياء معنوي بنور الوحي نور الحق نور الهدى كما أن صاحب الضلال ظلاله يجلب له وباطله وبدعته تجلب له ظلمة يقول عبد الله بن مبارك كما روى ذلك اللا لكائي في شرح الاعتقاد قال صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن الدهن في اليوم ثلاثين مرة إن لو يتدهن ويضع الأشياء التي تطري الجسم و ثلاثين مرة ما تفيده ظلمة البدعه والظلال والباطل عليه فأهل الحق عليهم نور من الحق وضياء وأهل الباطل عليهم ظلمة قال وَسِّرَاجًا منيرا أي ينيروا للناس الطريق وهكذا أيضا الدعاه إلى سنته والعلماء أهل البصيرة بسنته هم شأنهم كذلك ينيرون للناس الطريق كما قال بعض السلف قال مثل العالم مثل رجل معه قوم في مكان مظلم وبيده مصباح وهم يسيرون وراءه ويقول الطريق من هنا الطريق من هنا فهذا مثل العالم ولولا منة الله سبحانه وتعالى على عباده بأهل العلم لأصبح الناس مثل البهائم لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون هدى فالعلماء دعاة الحق يضيئون للناس الطريق وينيرون لهم السبيل قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وأنزل عليه كتابه الحكيم أي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنزله تبارك وتعالى وجعله هاديا للتي هي وتبيانا لكل شيء وذكرى للذاكرين وجعل فيه كفاية وغنيه أنزل عليه كتابه الحكيم وفي قوله أنزل تقرير لأن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى وأنه جل وعلا هو الذي تكلم به تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهو نزل من الله عز وجل سمعه جبريل من الله ونزل به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم شرح به أي بكتابه أو شرح به أي برسوله عليه الصلاة والسلام كل من المعنيين حق دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إلى هنا أنهى المصنف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالرسل وما يتعلق أيضا بالإيمان بالكتب وهو أصل من أصول الإيمان واكتفى بذكر كتاب رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتمة الكتب المنزله من رب العالمين قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها هذا وما بعده الحديث فيه عن أصل آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسول الله بدءا من دخول القبر ونعيمه وعذابه وما يكون من التفاصيل التي جاءت في الكتاب والسنة فكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر قال وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من يموت اي كما قال الله سبحانه وتعالى وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الساعه المراد بها القيامه اتيه لا ريب فيها اي لا شك في اتيانها ولا ارتياب في مجيئها فهي اتيه لا ريب في ذلك ولا شك لها وقت محدد وقت معين يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى علمه وقتها عند الله سبحانه وتعالى وهي آتية لا ريب في اتيانها وقوله آتية فيه أن الآخرة مقبلة على الناس والدنيا مدبرة عنهم الدنيا في إدبار وذهاب والآخرة في إقبال وإتيان وهذا فيه تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يكون جل اهتمامه وغاية مقصوده في هذا المقبل الباقي الذي هو الحياة الحقيقية ولا لا عنه بهذا الذاهب الفاني كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل في استشعار أن الآخرة آتية ومقبلة وأن الدنيا ذاهبة وفانية وأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة يجعل الإنسان يقبل على الآخرة ويسعى لها سعيها ويكون جل اهتمامه في طلب الآخرة وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وهذا يفيد أن الإنسان يهتم بدنياه لا بأس بذلك ويتعلم أمور دنياه لا بأس بذلك لكن لا يكن ذلك اكبر همه ومبلغ علمه بعض الناس لا علم له الا بالدنيا ولا اهتمام له الا بالدنيا اهتمامه كله بالطعام والشراب والمال والسكن واللباس اما الاخره لم تشغل قلبه ولم تاخذ من من اهتمامه لا ينسى الانسان نصيبه من الدنيا لكنه لا يجوز له أن يغفل عن الاخره التي هي آتية لا ريب فيها والدنيا زائلة لا ريب في زوالها قال وأن الله يبعث من في القبور وهذا من الايمان باليوم الآخر ان نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أنشره أي بعثه من قبره وقام لربه يوم يقوم الناس لرب العالمين فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور باخراجهم من قبورهم وقيامهم لرب العالمين وكلهم سيقوم لرب العالمين من دفن من دفن في في في قبر ووري في تراب ومن اكلته السباع ومن اكلته السباع وخرج روثا من أدبارها وفتاة ودرته الرياح ومن مات محترقا وصار رمادا كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين ويقومون لرب العالمين وتعود جميع هذه الأجزاء إلى ما كانت كما بدأكم تعودون فيقومون لرب العالمين حفاتا عراتا غرلا حتى الحشفة التي في رأس الذكر والتي تقطع في الصغر تعود حتى هذه تعود يقومون غرلا أي غير مختونين يقومون لرب العالمين قال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون كما قال الله عز وجل كما بدأكم تعودون أي كما بدأكم بخلقكم من العدم يعيدكم إلى الحياة ويعيد أجسامكم سبحانه وتعالى وهو جل وعلا القدير على كل شيء قال رحمه الله تعالى وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين ومنه تبارك وتعالى عليهم يوم يلقونه جل وعلا يوم القيامة قد قاموا بطاعته وامتثلوا أمره وآمنوا به وبما أمرهم تبارك وتعالى بالإيمان به وعبدوه جل على قال عن هؤلاء أن الله سبحانه ضاعف لهم الحسنات ضاعف لهم الحسنات والحسنات أي ثواب الأعمال وجزاؤها الذي يلقاه أهل الإيمان منا من الله عز وجل وتفضلا يوم القيامة ثواب مضاعف ثواب مضاعف يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء تفضلا وتكرما الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الله عز وجل يضاعف قال يضاعف لهم لعباده المؤمنين ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات ضاعفها أي زادها وكثرها ونماها لهم وكما يقال العطية على قدر معطيها العطية على قدر معطيها والمعطي هو الكريم سبحانه وتعالى المعطي هو الكريم سبحانه وتعالى والمتفضل هو الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى والعطية على قدر المعطي ولهذا يعطيهما الثواب مضاعفا ولو يقرأ المسلم ادله تضعيف الثواب في الكتاب والسنة يرى أمرا عظيما يدل على عظيم من الله جل وعلا وكرمه وإحسانه وفضله ولطفه وجوده جاء في الصحيحين ان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعدل تمرة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب بعدل تمره اي تمره او ما يعادلها من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا الا اخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي احدكم فلوه وفي روايه كما يربي احدكم فصيله الفلو والفصيل هو الصغار الخيل وصاحب الخيل الشغوف بها المحب لها يفرح بصغارها ويعتني عناية فائقة بتربيتها قال فيربيها لأحد يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تمره واحدة ثم يراها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل هذا من تضعيف الله سبحانه وتعالى للثواب قال ضاعف لهم لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات صفح أي تجاوز وعفى وغفر صفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات أي بتوبتهم إلى الله جل وعلا ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال صفح لهم بالتوبة وهذا يبين لنا أهمية التوبة ومسيس الحاجة إليها وأن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله متابا وأن يلازم التوبة في كل وقت وحين ولا يؤخر التوبه لان تاخير التوبه نفسه اثم حتى قال ابن القيم رحمه الله ان كلاما معناه ان كثير من التائبين عندما يتوبون من ذنوبهم ينسون التوبه من تاخير تاخيرهم التوبه تاخير التوبه اثم لا تؤخر التوبه ولا ولا فيها ولا تؤجل ومن يؤخر التوبة تأخيره لها إثم وذنب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل حتى يفوز بثواب الله سبحانه وتعالى للتائبين وما عده جل وعلا لهم من عظيم الثواب وكريم المآب بل إنه سبحانه وتعالى يحب التائبين ويفرح بتوبتهم مع غناه عنهم قال عليه الصلاه والسلام لله أشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من رجل اضل راحله له على فلاه في فلات وعليها طعامه وشرابه حتى اذا ايس منها استظل في ظل شجره ينتظر الموت فبينه وكذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطامها وقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته وهذا الفرح الذي ذكر في هذا الحديث أعظم فرح يقدر في المخلوق أعظم فرح يقدر في المخلوق فالله عز وجل فرحه بـ بـ بتوبة عبده إذا تاب أعظم من ذلك وأجل أعظم من ذلك وأجل فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين مع أنه غني عنهم ولهذا يلقونه سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد صفح عنهم وتجاوز عنهم مهما كان جرمهم مهما كان جرمهم مهما كان ذنبهم مهما كانت أخطاؤهم لو أن إنسانا مضى حياته كلها و ومن الله عليه وأكرمه في آخر حياته وتاب توبة صادقة مع الله تبارك وتعالى صفح الله عنه وتجاوز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل, صالح وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وتبارك تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب ان يغفره مهما كان ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره فهو سبحانه وتعالى تواب غفور رحيم يحب التوبه ويحب التائبين ويعفو عن السيئات مهما كانت الذنوب ومهما كانت الاخطاء بل من تاب وصدق مع الله في إيمانه وفي توبته مهما كانت الذنوب يرفعه الله سبحانه وتعالى المقام العلي والمنزل الرفيع ويكون من أهل الدرجات العلى في الجنة وربما كان في يوم من الأيام من أشد الناس إجراما وعظمهم إثما فإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة وصدق مع الله قد يرقى بمن الله وفضله إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات والباب مفتوح باب التوبة مفتوح و ولا يغلق لا يغلق إلا في حالتين الغرغرة ما لم يغرغر والحالة الثانية طلوع الشمس من مغربها وإلا الباب مفتوح مهما كانت الجرائم ومهما كانت الذنوب ومهما كانت الأخطاء رب العالمين غفور رحيم تواب يقبل التوبة مهما كان ذنب الإنسان إن الله يغفر الذنوب جميعا ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يياس أو أن يقنط ولا ينبغي لأحد أن يقنط الناس من التوبة والعياذ بالله لا يقول لإنسان لأحد من المذنبين أنت لا يغفر لك وأنت ذنوبك هذه لا تغفر هذا تألي على الله هذا تألي على الله جاء في الحديث أن رجلا كان عابدا فرأى رجلا مسرفا في في الذنوب فقال والله لا يغفر الله لفلان لما رأى عليه من كثرة إجرامه وتعدد ذنوبه فقال الله سبحانه من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأحبطت عملك فالله جل وعلا غفور ورحيم وتواب ويقبل التوبة ولا يتعظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره ومن جميل ما يذكر هنا ونافعه ومفيده ما جاء عن الحسن البصري أو الفضيل بن عياض رحمه الله انه لقي رجلا لقي رجلا تجاوز الستين وكان عنده شيء من المعاصي والذنوب فأراد أن ينبهه قال كم تبلغ من السنين قال ستين سنة قال أو ما علمت انك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل انا لله وإنا إليه راجعون قال أو تعلم تفسيره هل تعرف تفسير هذا الكلام فقال الرجل وما تفسيره وحال كثير من الناس مع الأذكار أنهم يرددون ألفاظها ولا يعرفون معانيها وإلا لو عرفوا المعاني لأثرت فيهم تأثيرا كبيرا قال أو تعرف تفسيره قال وما تفسيره قال انا لله اي انا لله عبد وان اليه راجعون اي وأنا اليه راجع هذا معناها انا لله وان اليه راجعون انا لله اي انا لله عبد وان اليه راجعون اي وأنا لله راجع قال فاذا علمت انك لله عبد وأنك اليه راجع فاعلم انه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا فأعد للمسألة جوابا فانتبه الرجل وعرف المعنى واستيقظ قلبه فقال ما الحيله يعني أنا رجل مسرف مذنب عندي أخطاء ما الحيله قال يسيرة قال وماهي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أساءت فيما بقي أخطت فيما بقي وفيما مضى وهذا القدر قوله أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى صح مرفوعا عن نبينا صلوات الله وسلم عليه أحسن فيما بقي لو كان الذي بقي الإنسان من حياته ساعات وتاب وصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته غفر الله له ما قد مضى لأنه جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ولا تعظمه جل وعلا ذنب أن يغفره قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات أي أن الكبائر لا بد من التوبة منها الكبائر لا بد من التوبة منها لا لا, لا تكثرها الطاعات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ماذا مجتنبة الكبائر الكبيرة لا بد أن ابتلي بها العبد وجدت من أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها توبة صادقة ولا تقبل التوبة إلا إذا كانت نصوحا وهي ما اشتملت على الشروط الثلاثة الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه إذا اجتمعت هذه الأمور كانت توبة نصوحا مقبولة عند الله تبارك وتعالى قال وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم, اللمم الصغائر إن ربك واسع مغفرة فهذا يدل على أن اجتناب الكبائر مكفر وسبب لمغفرة الصغائر والتجاوز عنها وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر ثم انتقل إلى أهل الكبائر انتقل إلى الكلام على أهل الكبائر قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى, مش الى مشيئته الآن انتقل الكلام إلى أهل الكبائر عصاة الموحدين الفاسق الملي من يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعنده عنده كبائر من كبائر الإثم وهذا أيها الاخوه فيه تنبيه إلى أنه يجب على كل مسلم أن يعرف الكبائر وأن يكون على علم بها وبخطورتها وأضرارها وعقوبتها عند الله جل وعلا حتى يكون على حيطة وحذر منها وقد نصح العلماء ورحمهم الله في هذا كتبوا كتبا نافعة ومن أحسنها عندي كتاب الكبائر للذهبي كتاب الكبائر للذهبي وهو كتاب عظيم نافع كنا قراناه في هذا المكان في عام مضى قراناه كاملا كتاب عظيم جدا وكثير النفع وينبغي المسلم أن يعرف الكبائر وأن يعرف خطرتها وأدلة تحريمها وبيان عقوبتها عند الله جل وعلا حتى يحذر منها ويبتعد عنها حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى بها لا يلقى الله ويحمل هذه الكبائر والآثام العظيمة، ويندم ولا يفيده الندم، فمن الخير من الخير للإنسان ما دام في ميدان العمل أن يعرف الكبائر ليحذر منها ويتقيها. يتحدث المصنف رحمه الله هنا عن أهل الكبائر و شأنهم وما يكونون عليهم القيامة. قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى المشيئة أي أن أهل الكبائر فيما دون الشرك والكفر بالله تحت المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي أن كل ذنب دون الكفر والشرك بالله عز وجل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والسرك بالله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور قال ومن عاقبه الله بناره أي من أهل الكبائر من عاقبه لأن أهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن عاقبه يعني من عاقبه الله من أهل الكبائر وأدخل النار أخرجه منها بإيمانه وهذا فيه ثمرة الإيمان العظيمة وثمرة التوحيد وأن الإيمان إذا تم منع من دخول النار وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها لأنه لا يخلد في النار من كان عنده إيمان وإن قل كما في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فمن كان عنده إيمان وإن كان قدرا قليلا وحظا يسيرا فانه ينفعه بإذن الله عز وجل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه يعني قد يعاقب وقد يبقى في النار يلبث فيها فترة لكن يخرجه الله سبحانه وتعالى بإيمانه أخرج من النار من, كا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أما من ليس عنده إيمان فلا مطمع له في الخروج ليس له إلا الخلود الأبدي أبد الآباد كما في الآية المتقدمة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى هذا دليل وشاهد لقوله يخرجهم بإيمانهم وأن الله عز وجل لا يضيع لا يضيع لأحد إيمانه وما كان الله ليضيع إيمانكم فمن كان عنده إيمان وإن قل يجد ثوابه عند الله يعاقبه الله عز وجل على جرائمه وعلى آثامه وعلى ذنوبه، ولكنه لا يضيع إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ هذه بشاره عظيمة، هذه الآية بشاره عظيمة لكل من من الله عليه بالإيمان وهداه إليه قل إيمانه أو كثر له بشاره عظيمة، الإيمان لا يضيع، يحفظه الله سبحانه وتعالى لعبده. قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى اخرج يقول عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى اخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذره من ايمان والمصنف ذكر الايه هنا دليلا على ذلك فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل الخير وان كثر ان لم يكن قائما على الايمان لا يقبله الله لأن الكفر محبط للاعمال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فقوله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لا بد فيه من خير الإيمان وإن قل اما اذا انتفى الايمان ووجد الكفر حبطت الاعمال وإن كثرت قال ويخرج منها بشفاعته ويخرج منها بشفاعته النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له ويخرج منها بشفاعه ويخرج منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من اهل الكبائر من امته وهذا فيه بيان المقام المحمود وأيضا مقام الشفاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الكبائر وهو ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام أهل الكبائر يشفع فيهم نبينا والنبيون ولهذا جاء في حديث الصراط على جنبتي الصراط الأنبياء يقولون سلم يا ربي سلم سلم هذه شفاعة يا ربي سلم سلم هذه شفاعة يشفعون عند الله سبحانه وتعالى يا ربي سلم سلم يشفعون عند الله اتوقف الآن عن الدرس لأني وراي السفر الآن من الأخوان كل واحد لا يوقفني ماشي للمطار المطار مباشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته